اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا مِنَ السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد مَا جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله, الله. শুনিম <sum> হামিদ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فبما نقضيهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء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 به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله الله أخبر سمع الله لمن حميدا ربنا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 أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله, الله أكبر استمع الله لمن حمده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 প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন মোস্ট মডার্ন বুক এভার मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 সময়াল হুমনি আমি <سلام> علي محمد <ورحمة> الله <سلام عليكم> نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربين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 صيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واتصموا به فسيدخلهم في رحمه من فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وهو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً كريم مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير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 حرمت عليكم الميتة والدأم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسطة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 الله أكبر سمع الله من حميدك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 कख सामान्य होते महामूल्यवान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 20 TV মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর যাকাত পাঠিয়ে দিন 20 TV কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং যাকাত পাঠানোর ঠিকানা IRF5 Aldrian Bank Quadrant Court 48 Kelthorpe Road Birmingham UK পোস্ট কোড B15 1TAH শর্ট কোড 300083 সুইফট BIC কোড IBO BZB22 IBAN GB52 LLOYD 30963401 জিরো টু ফোর টু পাউন্ড নম্বর জিরো ডবল ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তা আল্লাহ তাহেদ জানার জন্য দেখুন देखुद्ता रोबार मंगलवार और शुक्रवार रत एगारोट्रचार सकाल दस टाय बांगे इसी बांगल्